والياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من نطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا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 ولو لا فضل الله عليك ورحمته لَهُمْ الطائفةُ مِنْهُمْ أَيُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَعْلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ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 لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضل انهم ولا امني انهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا فليغيرن خلق الله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 وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا ومن يعنل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون اطير